كالآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء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 ثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأن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 مُنذِرُ مَن يَخْشَى هَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إلَّا عَشِيَةً أَوْ ضحاها